فرأت من الله ورسوله إلى الذين عهد من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر وعلموا أنكم غير معجز لله معجز لله وأن الله مخز الكافرين.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 إلا الذين عاهدتم من المشركين ما لم ينقصكم شيئا ولم يغايروا ولم يغاهموا عليكم أحدا فأتبوا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتمهم وَخَذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَقَعُدُوا لَهُمْ كُلَّمَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَّخَذُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سَجَرَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامِ اللَّهِ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 إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذنب يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله زمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرتبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وَإِنَّكَ ثُمَّ أَيْمَانَ لَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَلُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِنُوا فَقَاتِنُوا أَإِنَّمَا الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِنُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وهموا بإخراج وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ما يخزيهم ما ينصركم عليهم وينصركم عليهم ما يشف صدور قوم مؤمنين ويلهب غير قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. أم حثلتم أن تتركوا ولم ما يعلم الله والذين جاهدوا منكم ولم يتخلوا ولم يتخلوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. والله خبير بما تعملون.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 وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك إن يكونوا من المهتدين أجعلتم ثقاية الحد وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجادا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 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا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 قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ وَأَمْوَالٌ لَّقَوْثَرْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَظُنُّونَهَا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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة وا يوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاق عليكم الأرض بما رحبه و وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين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 إنما المشركون نجس انما المشركون نجسو فلا يَقْرَبُ المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم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 وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواهم يباهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفكون قاتلهم الله أن يؤفكون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 يريدون أي يطفئن نور الله بأفواهم يريدون أي يطفئن نور الله بأفواهم ويأب الله إلا أن يتم نوره الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كريه المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار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 يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِينا لِجَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۚ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافتا كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ يُزَادُ فِي الْكُفْرِ ضَلٌّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِّيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُلِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الثَّاقِلُونَ إلى الْأَرْضِ أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفرون عن لكم عذاب أليم ويستبد القوم غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصر الله تَقَدَّمَ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا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 ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عربا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن ولكن ضعفت عليهم الشقه وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتابت قلوبهم ورتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله من بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لَقَادِلَتَغَوُلُ فِتْنَةً مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذِلِّي وَلَا تَفْتِنِ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إن تصبك حسنة تسهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا يقولوا قد أخذنا أمرنا منذ قبل ويتولوهم فرحون قل لي صبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ولحن لا تربص بكم أيصيبكم الله بعذاب من عنده ولحن لا تربص بكم أيصيبكم الله بعذاب من عند فتربصون إن معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لئن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفاقاتهم إلا أن لهم كفروا بالله وبرسوله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 لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ربوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم ربوا ما آتاهم الله ورسول وقالوا حسبنا الله سيؤتي الله من فضله ورسوله اننا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل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 والله ورسوله نبوء أحق أي يرهو إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحاذى الله ورسوله فإن لهنا رجلاً فأن لهنا رجلاً مخالدا فيها ذلك الخزي العظيم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 ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوب ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة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 وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا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 ألم يأتهم لبؤ الذين من قبلهم قوم لوحين وعادم وتمود وقوم إبراهيم وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفيات أتتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الدّكاة، ويطيعون الله ورسوله. أولئك سيرحمهم الله. إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر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 ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقضوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة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 فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يخدمون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم نجواهم أن الله علم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 ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهبي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكره أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وكره أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا رجعنا ما أشد حر لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون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 عد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم مقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم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 اعرضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتبرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتبروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم اذا قلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس وماواهم جهنم جزاء وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم رضوا عن رضي الله عنهم رضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها النور خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.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 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا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 أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا فِي هَارٍ تَنهَارُ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ الَّذِي بَنَوْهُ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 ومن أوفى بعهده من الله فاسترشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون التائحون الراكعون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 ومالكم من دون الله موليه ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين, الذين اتبعوه في ساعة عسرة الذين ساعة عسرة بعد ما كاد يزق قلوب فريق منهم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 ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخبصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا ولا يطؤون موطئا يغضب الرب ولا ينالون من عدو من ليلن الا كتب لهم ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافتا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يدونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظاً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 وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَبُّ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تُ وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَلْكُونَ وَإِلَى مَا ذَاءٍ إِلَى صُورَةٍ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ فَمَا صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبًا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ